БОК ТУ Четиријесет и шест Ситтатон ва арбајун Сита ва арбајун Во дискотека Фи салата диско Фи салата л-диско Дали е слободно ова место? هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ سمعلي دسيدنا بكرباس. هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ سزادولستو <تصفيق> بكل سرور. بكل سرور. كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ مالكو عالية, قليلاً. عالية قليلا. لكن الفرقة تعزف جيدة جدا. لكن الفرقة تعزف جيد جدا. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ نه لا،, لا هذه هي المرة الأولى. لا هذه هي المرة الأولى. نسمبل لم أكن هنا من قبل أبدا. لم أكن هنا من قبل أبدا. تنتصوتي. هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن ترقص؟ موجب بودتسنا. ممكن لاحقا. ممكن لاحقا. ياس نيو ميم دا تنتصوام تا كادوبرو. لا أستطيع أن أرقص جيدا. لا أستطيع أن أرقص جيدا. <تصفيق> هذا سهل جدا. هذا سهل جدا. ياس كيفي <تصفيق> پوکاچم. أنا أريك. أنا أريك. نه پودوبرو لا في المرة القادمة. لا الأفضل في مرة أخرى. جاكا <تصفيق> نيكو. هل تنتظر أحداً؟ هل تنتظر أحد؟ ده <تصفيق> мой نعم أنتظر صديقي. نعم أنتظر صديقي. أبعو بزادي ها هو يأتي هناك بالخلف. ها هو يأتي هناك بالخلف.